ما تؤمنوا عليه الفاظ الموصي ومن يسرق فيه هذا يقول في الوثماني العروف غنامي الفقراء. ها؟ زينا جاء هنا وقد هل ديبا هنين قد دينا هناك هلولة وصحالك أنا قد ومسمى الجنس كشات لجنسه يعني ده سمى الجنس مثل في اللغة العربية يطلق على الله على العنج والماعز، صح؟ على الطن والماعز، الكبش والعنز والنجا والدر كلها تسمى شاء. إذا أخذنا ما شاء. إذا في عرف نشارة. إذا إذا عرف فدي يطلق على هذا العرف. عندنا مثلًا في بلادنا يطلق الشائع على الأسماء، على الماعز فقط. وعندكم لا. لا لا, انت انت. لا. ولا ولو شراءا <تصفيق> <بصراحة. تصفيق> ما يخرج من الله الموجود والمعين لعينه إذا هي بعين بقرها باسمها او ناجها او عنزها او نحوها نعم ان بديت اذا ما تلفت لما يموت وشيء ونحوه لما شاءوا قالوا مو يجئ قال مساء الله يقول لك يا شيخ ما جاء قال على بلدنا قال شيء لا يتسامح به ما جو هو ما جاء يقول احياره خاص ها يقول احياره ريال خاص يا ريال قال شيء عين الله ها قال عينها في شرابيان مهي ما يتسالح بها مهيش استفزاء عزيزي خمسة خمسة ألفة أكتش أهما بي محطة لا يتسالح النهلة <تصفيق> العادة العادة ما بجو الوصية نحن في غرفة ما بجو يعني بي. على الالف على ال2000 ابو جلال ها؟ رصيه ودي يقولوا نفذوها بعد الموت ها؟ يا ابو جلال وش يختي اي هذا ازار الجمهوريه لا انت قاعد على Najsiám vědět, mám na vědět, mám na vědět, mám na na vědět, mám na vědět, mám na vědět, mám na vědět, mám na vědět, mám na vědět, mám na vědět, mám na كذا عند المجتمع مثلق العرف لا عجرة عنك هذا بس مساعي عندها. أنا عندي لكن اشتي هنا في هالدعوة. في العرف في ما العرف. العرف. ماشي قاصبنا دخلس وش؟ شيء تسامح في الغصب. لا هذا بيدسامحه بمثله يعني في العادة في العرف بيتسامحه بمثله يعني ما بيستغزوا على بعضهم الثاني بمثله ما هو في مسألة الغصب. ما غصب يغفي واحد له ريال جمهوري التمره قال لها ولا تمره ولا قال وهو غصب ثاني ماهي مثل ذلك يعني ماهي من اللي عندي جاع من عند مبرجة وانت عارف له تأكل منها دا يتسامحهم بالله انا عزو اللاجه قل له لاحظ مجد ان سامح انت له قد انت عيش انا ما اقول لك لكن ماهي ماهي غصب ماهي جابر ومجد حد فيه ولا في التمره واحد والله ماهي غصيه ها؟ لقد تير نفس الغصن. والنصيب والسهم لميئ أقل أهم. ورث مع مساهم وعنصبة من البلاد يخبيولهم من النصيب أقلهم. ولا يتعدى بالسهم يسوده. إذا أصاب سهم ولا نحن فلا يزيله بهالاش. اكثر أنا جاوب قال واحد أكثر من السويس فلا يزيد دولا على السويس. ولا مثمني على ها؟ ها؟ مثمني على طبعاً. إيه. الله. ها؟ يعني ما ما ما جا صح؟ ما جا مع الرغيف لما كان ينفقه ها جماعه الرغيف اللي عندنا رغيف ها عندنا الرغيف اللي هو اسمه الرغيف هذه عندها لا هو نوع لا هو اي جزء اسمه من رقيف. اي <تصفيق> <اسنا رقيف>. ما كان بيينفك يخد يعرض درس منها بيينفك شعير ولا ذرع ذرع ولا ذرع كبار وصغارها ما يعرفه الحين بيعرفه الرقيف إما هو لأ كل ما هو بعيد لا بعيد ما هو ما تلو ما هو اللي ما هو اسم الواحد عندنا هذا الحين بالعرق. بالعرق ما عشانه. ما هو اسم من ده لازم لازم يصيغ. ها. كرش. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. هنقوله. يعني لا يستغرب واحد بيجي وقت كان هات شواء قالها كان مسكين ما بلاد مرض ابوه ما ما دابوه ببا يموت هو يوه. ها ورجع غاره وكلهم بيجي بخدس ما هو عادق نفسي اسمه يستعش ها؟ هم يبيع الجب الكبير هذا صربتي، صوبيحة. هه؟ صربتي. ما أدري. ما أدري. ما أدري. ما أدري. ما ما أدري. ما ما أدري. ما أدري. ما ما أدري. ما ما ما حربو عالمي هم بلاك هم عليهم الابر والبز ما بيدخلوا في ذاني روح حربو عالمي وثاني جعلهم غلاق البز ما يزدوا الردوة واشوالي كم ما ادب يوم بيزاروه ها؟ يوم بيزاروه كفار يوم بيزارو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 كانوا في النصب، ها؟ يخبطي ها؟ يخبطي ها؟ إجراء العامي، أب بنا معيدك العامرة، <تصفيق> أنا <مش> بنعم على عن عشرين. هذا نشتغل فيها. وديكوا لحد الله. الله عندنا جرا. ركتها تقال حبا حد زي قالهم اتجالها مش تتاح أصبع كان دولا الحلقي في حقوين الله تكتون تكتون بنخطها خبروا لي في المحاجر كله وقالوا في سنة مسلين باش اسمه؟ لصف ها؟ لصف لجال عادي تقوم بوسم نجوع اوضا ما بلاجر الاكل ومات عادي وعادي شي الامور مذبية يعني أنا واحد وعن جد واحد وعن عادم. أوه، عادم يوقف ليك لا جنازة فرديش تري السيارة. كنت كان نفخت الشعر على يا خلناك لا جنازة فرديش تري السيارة. يعني بيش باوي. ها؟ الفراش <تصفيق> ما كان وجد قول شو كسوا بلدق ايه من رفوتا ايه عن ما بشي التعني جاء برده دفعات ولا شيء لا ما الله لا وجاء ولا قناطر ولا حاجة خابط وهو يعني معه خابطه وهو ده قد لا واقعه تمام مع ذاك الشيء يا شيخه عبد هذا انا ما اخذ شيء في ما بيت زين يجي معهم رجل الجنه لا على صواته على عجيب عجيب عجيب انا فطارك فطارك دار ستوي دمر بي في ظهرها السعودية قال لهم انتيجروا من البيوت حقتهم بيخلو في, في الشعر علي اللي من اليمن يندجين ومن يتجمع بس بيجوا على الله إلى كثر الزمن لا تسحى لا تسحى <تصحيح> لا استغرب واحد خنيت بروض الأمور فالفقه يعني يا رغيف يا حاجة كان لها كان بعض الكرامة كمان عبدالي بضيف ما بلبي تخفي تخفي اللي هي هم النبي النبيع ما بها اللي يسد الضيف الغالطة هي لا عصر ما بشي اخر واذا بيصدي بيجي او بيتعمد يجي بي او من مشغله ها لو هديت على عضل غنمك خبس عادي لو انت ماشي ها عادي لو حج قالوا كمل على أهمال دا عمال في جمجل الدماء يا بحي يعني معادها لغمها عاجبة ينتزع ويسبلها في مكان وما خمدت لحن جالها واحد أخي <تصفيق> <تصفيق> كفر مليك قلب ها قال هاوت كنبس يرجع ها يرجع ها أرغب احتروا شو قللي شو صاجي ها ريّع فلا يستغرب هلو وإصام هذيك السعب جافة هلو هذي أمور عزلة موسيبو ها؟ يحصل في جورسها. ده بيعلمهم من واحد في السعودية من ذي كان بيجو شابه علم العمان ده محروق حرق فيه. قال بري في خاله إنه بيمان سبرج ال. عشان عندك المرا حطتها في الايتب رجلا ما ت. وشالها. شالها وحطها في ده. يا هذا هذا هذا عاد عار هذا في جروب شرق كان مزاج كان واسمه البر بابورجاه والله واحد صدره ويهبوا له معاك اتعابر اتركابه ايدانه ايدانه فانجوهلا فالادوانو مادره وش كان بيستنبك فالادوان ده الحين البر اه خاصم الشاعر بدرا ايه منك دول ادوان ده الحين عكس ده الدنيا ها فانه اعلى شيء بقوله عجب ترتهاش واعلى ربي زهرنا بالسوالات ديالنا حنا قام الحال يا يوم لا, لا, لا الله منه ما. أنت في أوكياش ماخذ بعث. لا. لا بشي ده هذا بسادة. نعم. هذا قط. أبي خلاك تطلع. دينار أمريكا تيارهم ها؟ دينار أمريكا تيارهم دي. كلام. إيش تجيء الناس في حاجة ده؟ حيث إذا جاء ما محادي بلايك تبدأ حرب اسبوع كمان يعني شيء بزي وخلق لا نبي معاملين ال... <تكلمة> ها؟ الشيء يعني فوضوه بخارجه بقعدين وقناع بسوالونا نعبي بيها أميان قانتها بلاهنا بقالة زدين و لما شئ ما و ليه ثمان لا لا ما نرخيس كهذا قدام الراجل انا بقول له انت يا ولد هو هنا اصلا قصدي بدي انت اه اوكي بقى تيجي ار كان انت انا قال انا مش فاهم انا هو تبع التبلت ها ايوه تبع المنع لا كانه مدعون يعني تاجر يشتري ما لك تبيع بسعر كذا يعني طيب طيب ايش والله البري الجهادو افضل انواع البذ الجهادي طاقه لي لا الحين له من مره عقل المزره ها واعقل الناس ازهدهم اذا قالهم مصيب بالجرباء الفلانية ياهو بالفلوس الفلاني ازهد اللي عقل الناس وازاهدين في الدنيا الزاهد لا زادها ها كان العظماء هو الزاهد العقل ده ايه غير ملحادي ما بيوصل لها الناس شو ده يزلون ادوانا يحق بيوصل الخلق الله عليه طالقنا الله وفي الواقع اذا هو اداء اعقل خلق الله ايه الناس اه <تصفح> لا أهل مشتيبة وحتى زود يجون متمكن وبيزهد أيه ما زاد عنا مشي والله أعتقد يجوا جللا بلا جاون ده ما واغل الناس اجادهم ولكذا وكذا نسفاني ده قالوا يا المجاهد للمساكين يقولوا في الشهر على عليه ولو ساعة. انا عاجبه <تصفيق> لا ما يعني كل شيء بحسبه كيف لا إذا ثبت على كذا قال إذا ثبت فلان على كذا لكن أنا أقدر كل شيء بحسبه. يعني إذا قالوا إذا ثبت على طلب العلم نحن سابر ساعة ما يعرف ما قصد الساعة قطعة والله أخبر يطلب العلم ساعة وخلاص وحتم عند في يتبع بلادي يطلب يعني يثبت عليه بين تو ما انا بدي اترك كيف لك تيبي تيبه لا حتى يوم ولا يومين بدي بدع عليها و اسمها عرض ثبت عليها ماذا اه بدي اجمع عرض ثبت عليها و ثبت عليها ولا ساعه دلوقتي بدي كل على شيء و بدي نثره عليها daggi che و أعطوهما الدعاء وصيّة قول الله إذا قال مثلا صار من شخص إذا قعد إذا قعد على ما المرض ماذا؟ إذا قعد على دي المرض أو صار شيء إذا قعد على مرض مثلا جاء في المرض ساعة ما هي شيء ما هي حق العقوبة هذي بايدة ما حق <تصفيق> زعاد ما هو الله سلمات ما هو لا مرضي قال وصيّة začal mě dělat, ale قال <تصفيق> عندي لف فلان لعينين. هذي يوم راجني. كده ما أفهم ما ما حازم. بيني بيني ما تشبه لكن ما ما, ما. مجملها لكن. قال عندي لهدان. لا قال أروح متجع. ما قالوا بيني وبيني. أبوه يجي يشتري. هذي <تصفيق> اللي <تصفيق> ما بيانه ما يضاعفون الديجيتالا، أقول. ماي أقول. لا لا أتركي. لا. أي لا لا لا. لا لا لا. لازم يحتاج لاكي بينه عندك الآن ولا. إيه. إيه؟ إيه؟ إيه؟ بينه هو لا هو ذا. لا هو من غرفة. هو. هذي هو. هذي. بينه ويخرج ما معلّد دعوة ولا بيانات. لا احضر لك عرب الاندي البناء لا لا لو في شخص ولا على الحرص على تحلص دلمت الميت البناء على ها ولا اذا تشكك ما بيرضى لا اعضى بعض الناس بعض الناس على طول ايه لا انتقنا بيانا ما خلص وما خلص. Ať je to takhle, أرضه الأرواح. لا نبي إحنا في لا شيء. الحجري. والله المترجم <سؤال> كيف؟ لقد مزفلة قد وشي تقول عجوز قد قبروها و غلط هذا قد واحدة مرة بتدرس اسم العجاء دعمها؟ لقد لقتها ميتة اه حطرها؟ قد ريتها مرة بتجابرني عادي للدفل. <تصفيق> قال لأنها مبلغذي ما زبلناها قالت أنها خرجت من عند تحت ألبكة إسحاق مسحاق أو شديد يا ديجعودها من المخزق الأبراج قال أزور البراج تاريخيا ما عاد حتى كم قال قالوا إنهم كلهم كل واحد معاه له هل مش رهن عندي ومثلاً عاده مهد؟ بجعز رح يقلون المسفره جدي عبدالله قاد إن شرح الأزهار في قده ومقفي بالهجلة قلنا حميسي إنها إيه رجل ما ينزل مسيرة حزي استحضن به هبيب يفعلو ذاتهن كثير مشهو بسموه استحضار الأرواح ولا حد انهم بيطلع على شئ ما كانوا متطلع عليه إلا ميث. شيء لك به. لما حدود إن بعضهم استنتج قال له ما بالله اتصل قال له شياطين اللي بيجوا شيطانا الانسان معهم بيجوا معهم مرق. واندلع ذي بي يستحضر ما بالله بيتواصل بشياطين وهم يتصلوا له بشيا شيطان لا لأنه بيجوا مرافق له على طول بيجوا داري بزرع لهم واستدل عليها انه ده عندك ذي كان بي يستحضرها لأرواح قال النبي يستحضر روح جدة جدة قال كان عابد زاهد من أولياء الله وبيوصي يبدأ عندك يزبل له الله وبله وقال تع صلاة وقال ما عسب الله ولا قال بيحب الله بشي أخي صاحبك هو أخي صاحبك بجدة رتح في مقلق له. صدرنا خطط جزالات الديون هدايت حاجه ما اقولها حتى قدام الشياخين ايوه قال قال ما عدت انسب الله لا كذا لانه قال له صدق الروح حق جدته بيقضر جاي قاعد ذا بس مسكين طيب قال يعرف حنا صادين بلد ولا ها قالوا شي ما هو يقول لي لا شي تمام ما هو يقول لي لا اللي سيادة انا قلت أنا سمعت بها عندنا بلادنا بيجيب بعضها صرفوا بتوافق ايه كان لها بتوافق بيجيب من اشياء على الناس والله ويجعب بتجيب من دالباب قلنا بيجيب, دالة. بيجيب دالة. من دالباب والله عبدو هي داري من غير بيجيب اشهورك بعضها خلد مضعم بعضها تكتر منها خلد كمان بيجيب تخصص واحد بيجيب ادي لاحق تيا عندك الاشياء بلاحية ويجع يدري سألي عديدة الحينة من اديهم مرب اغرم واحد بدي اقول على المات عارف الهم هم ها يا المنطقة ما عجيب احس انه مره يخبل خبلي بالمستشفى بالي بس فبل لي بالموضوع ضمن اصفر ويعرف ركز واحد على شيء بين ركز على لا, لا تحزر وجه عليه منها قضيه ورجعت على لك شيء الناس تروح انا عندي تشعاع صوت ها تشعاع الصوت ها هذا قدر بايك قدر بايك ادري لا مشكله لا والله انا بعرف من هو ذا من لا شي عجيب ورا بيها ولا لا اي ما ادري وين باجو دي سبحان ما باجو على راينا غير يعني دي طلعوا واحد رساله ناقل الصوره بالله الصوره جاهزه بلاقي اوقف المكرمون اخر جهه طول لا يدور اه؟ <تصفيق> <نجل جا. طبوال. تصفيق> <تصفيق> ما يدور لا عبد ما رضيهك الصوره لا اله الا الله والله وال... وال... اكله عليه لا هذا مش عاد الا ما في ما ابدا والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارد كما مرة وارد مرة أول درجة من الأولاد أول درجة أو ثم أولادن بأكلهم ما تناسل ولا جرابي قال جرابي ولا جرابي فلمن ولده وجدّه أبوه لأن أربعة مقبلين وأربعة مقبلين وإذا قال لوارثه فحسب الميرا يقصمه